قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 قوم ليل لا اشهد ان عليكم فاذا جاء الخوف راي تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوا قُلُوبَ الْأَلْسِنَةِ إِذًا لَّنْ أَشْيَخَ أَثْنَى عَلَى الْخَيْرِ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 ூன ஊக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 وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا